السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتنوع الظروف التي تمر على الإنسان يمر به فرح وحزن يمر به صحة وسقم يمر به غنى وفقر يمر به سفر وإقامة ونوم واستيقاظ ولقاء وفراق هذه الدنيا لا تدوم على حال ابدا بينما يكون المرء فيها سعيدا إذ هجم عليه ما يجعله تعيسا حزينا أو بينما يكون غنيا إذ هجم عليه ما يجعله فقيرا وكم من إنسان أصابه مثل ذلك فلم يحسن التصرف مع هذا القدر الذي نزل عليه الله تعالى يحكم ما يشاء ويختار وهو جل وعلا الذي يختار من يصيبه بالأقدار المؤلمة أو بالأقدار المفرحة ما هي المصائب التي تنزل على الناس كيف ينبغي علينا أن نتعامل معها ما هو دورنا نحن في التعامل مع المصيبة سواء نزلت علينا أو نزلت على غيرنا هل هناك أمثلة واقعية سواء من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو من عهد الصحابة الكرام من بعدها أو كذلك في واقعنا اليوم تدل على عظم المصائب التي تحتاج؟ الصبر معها على الأقدار سنذكر لكم بعض المواقف بإذن الله تعالى تعيننا على التعامل مع القدر وعلى الصبر على الأقدار التي تنزل بنا ونزال معكم في رحلتنا في برنامجنا مسافرون فيسعدني أن تكونوا معنا اليوم أيضا نصبر على الأقدار السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كيف حالك طبعا يا شباب الكلام على الصبر على الأقدار ما يتعلق بها كلام طويل يعني أنا ما أريد أتكلم مثلا صبر الإنسان على الفقر ولا صبره على المرض ولا صبره على فراق الأحبة يعني انا لما يسافر مثلا ابني وأنا أحبه يسافر للدراسة مثلا او يتزوج أو يوظف في وظيفة ويسكن في مكانا بعيد أحتاج أن أصبر على فراقه. هنا أتكلم عن هالأشياء. أنا سأتكلم عن الأقدار التي تنزل فجأة بالإنسان. واحد كذا فرضا زي شخص قبل كم يوم يتصل بي يقول في يوم زواجي اليوم الذي سأتزوج فيه وصبت بحادث الظهر وشل المصفي إلى يومي هذا ويقول هالكلام صار لي من عشر سنوات الآن هذا بلا شك يا أخي أنه قدر يعني مفاجئ للإنسان. قبل أيام يمكن قبل ثلاثة أسابيع تقريبا أحد أقاربنا ابتعث ودرس العسكرية ثلاثة أو أربع سنوات وفي الأردن درسها وتعب تعبا شديدا مع الدراسة وعسكرية وتغرب عن أهله إلى آخره ثم تخرج ورجع فلما توجه الكلية الحربية ليستلم شهادته وثيقة التخرج تعي ملازم صار لحادث في الطريق ومات سقط من فوق جسر فسبحان الله هذه الأقدار ال المفاجئة يعني ليس ليس مثل الإنسان أصيب بمرض ثم كثر مع هذا المرض شهر شهرين ثلاثة أربعة وبعدين والله الرجل توفي فياه يعني تكون مصيبة شديدة على أهلها لكنها أهون من المصيبة المفاجئة لا نحن سنتكلم عن الأقدار المفاجئة التي تنزل بالإنسان طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أصابه مثل هذه المصائب عليه الصلاة والسلام يعني أصيب في أبنائه أصيب في ولده عبد الله ولده القاسم ولده إبراهيم حتى إنهم عليه الصلاة والسلام لما أرسلت إليه مارية أمته عليه الصلاة والسلام قالت إن ولدك إبراهيم في الموت بعدين سبحان الله موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في في يعني كما قال الله تعرف لما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارا في المنام من يد يعني مات في اللحظات التي يستملح فيها الاب الابن عادة من ألطف اللحظات لما يبدأ يتكلم ويسولف وعنده مشاعر ويمشي ابو سنتين ونصف ثلاث سنوات اذا تجاوزها يعني يبدأ يكون كبير ويدخل لكن ليس ابو شهرين وثلاثة تستمتع به وأبو ست سبع شهور لأنه لا يتكلم ولا عنده مشاعر وربما أيضا سنة وسنة ونصف لكن لما يكمل هالسنتين وسنتين ونصف في هذا السن أرسلت ماريه الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الولد في الموت فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وحمله وينظر إليه فبكى فقال الله عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله تبكي يعني مستغرب انت أنت رسوله وتبكي فقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن إنها رحمة انها رحمه يعني ولدي يا أخي يعني ليس واحد ثاني ولا جهاز حامل بيني يا أخي ولدي هذا إنها رحمة. انها رحمه وجعل عليه الصلاه والسلام يبكي وولده يعني نفسه تنزع من جسده المبارك الله سبحانه وتعالى امر نبيه عليه الصلاه والسلام بالصبر وقال سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم اذا اذاك قومك اصبر إذا أصبت في مالك أصبر إذا أصبت في أولادك أصبر أصبر ترى في ناس من قومك أصيبوا هذا نوح عليه السلام أصيب بولده يغرق بين يديه أصبر هذا لوط عليه السلام زوجة تذهب تنادي القوم الفساق تقول تعالوا إلى ضيوف لوط افعلوا بهم من فاحشة أصبر هذا كان عندها امرأة كذا أصبر هذا من قبلك من الأنبياء أصيبوا بأشياء أصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ذكر الله تعالى في كتابه أنواعا من قصص الأنبياء وسبحان الله يا جماعة على كثرة الأنبياء إلا أن الله تعالى اختار نوعيات منهم يعني مثلا الأنبياء في حديث الـ الـ ابي ذر الذي رواه إمام أحمد قال أبو ذر يا رسول الله كم عدد الرسل فقال عليه الصلاة والسلام هم مئة وعشرون ألفا كما كبيرا مئة وعشرين ألف نبي ركزوا معي ها هل مئة وعشرين ألف لم يذكر الله في القرآن إلا أسماء 25 نبي من 120 ألف اللي ذكرت أسماءهم بس 25 نبي طيب. هل 25 نبي أيضا الذين ذكرت قصصهم فقط 15 نبي عشرة أنبياء ذكروا في القرآن بأسمائهم مثل مثلا اليسع لما أقول لك اليسع ما يكون عندك قصص مثل قصص موسى صح. أو قصص عيسى مثلا أو شعيب اليسع من, من هذا نبي إيش قصته يا ربي ما الله قصته بس ذكر اسمه ذو الكفل خضر. الخضر الخضر يمكن ذكر شيء من قصته مع, مع, مع موسى, موسى. إيه. لكن ال... ذو الكفل ما في ولا شيء ذكره عن بس ذو الكفل طيب إيش قصته يا ربي ذو الكفل ما إلياسين نبي من الأنبياء ما ذكر الله تعالى قصته إنما ذكر اسمه فقط إذا لما يذكر الله قصة نبي بالتفصيل معناه أن الله تعالى يريد أن يوصل إلينا عبراً من خلالها لا لا. كما قال الله تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون يعني يتأثرون ويعتبرون في, في حياتهم من أعظم الانبياء اللي ذكر الله تعالى صبره مم. على المرض هو ايوب أيوب عليه السلام يقول الله تعالى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين قال الله فاستجبنا له وفي الآية الأخرى يقول الله واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب معذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب ثم قال الله وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب هذا صبر أيوب عليه السلام وقيل إن أيوب مرة قالت له رأته لأن أولاده هلكوا بالأمراض وأصيبوا بوباء يعني مثل أحيانا يصاب الإنسان بأولاده وباء معين يأخذ أولاده واحدا واحدا صحيح. هذا سبحان الله واحد شايب اسمه أبو فهد أنا زرته وموجود مقطع لي أنا وياه في الإنترنت أيضا قبل يمكن شهر ونصف زرته في بيته ها هذا يا جماعة عجيب يقول واحد من اولادي قبل عشر سنوات أصيب بحراره ومرض ثم اكتشفنا عمره 18 سنة اكتشفنا أن الولد مصاب بسرطان الدم لوكيميا يقول وجلس الولد قرابة ثمانية تسعة أشهر ثم توفي فلما توفي لم يمضي أيام إلا وأصيبت أخته عمرها خمسة عشر سنة يقول ولبثت الأخت مصابة قرابة تقريبا ثلاثة أو أربعة أشهر وتوفيت ثم لم يمضي أيام إلا أصيب أخوها يقول والله يا شيخ الواحد يموت وأترقب من الذي سيصاب بعده؟ دور عالمي يقول حتى توفي لي إلى الآن ستة ولما زرته أنا في بيته يا جماعة والله أني أرفع الفنجال أشرب قهوة ويقول يا شيخ والسابع منهم في المستشفى الآن قحوة. يا أخي اللي حصل أيوب عليه السلام قريب من هذا أولاده يموت أعظم من هذا طبعا أولاده يموتون واحد واحد كلهم بين يديه وباء أصيبوا به ثم أصيبه بالوباء ولم يمت ظل يعني جسمه يسيل دمه ويخرج فيه مثل القروح والدمل ويتساقط منه الدم ويسيل وما عنده الا امراته باقيه تخدمه ونو في خارج المدينه نعم وايضا هم قاطعوه قومه خافوا من المرض أن يصيبهم فقاطعوه تركوه لوحده وبالتالي فقد اولاد وفقد مال كل امواله ذهبت وأموالهم ما كانت مثلنا يعني في البنك تخسرها في الأسهم لا كانت أموالهم إبل وبقر ويصيبها مرض وتنتهي فقد قومه أي قومه أيضا أخرجوه من عندهم لأنهم خشيوا أن يصابوا بذلك يقولون فقالت له رأته يوما قالت له يا أيوب ألا تدعو الله أن يرفع ما بنا يعني أنا معاد أقدر أتحمل ألا تدعو الله أن يرفع ما بنا فقال لها كم لبثنا في الـ الـ الـ هذا البلاء قالت لبيتنا في هذا البلاء سبع سنين صحيح. فقال لها وكم كنا في النعمة شوف يا أخي التعامل مع النفس عند نزول المصيبة ودائما أنت إذا أصدت بالمصيبة صحيح. انظر إلى ما أبقى الله لك ولا تنظر إلى ما أخذ منك واحد فرضا عنده عشرة ألاف ريال وضع منها ألف لا تنظر إلى الألف فتحزن انظر إلى التسعة ألاف وفرح واحد عنده عشرة أولاد ومات اثنان منهم انظر للثمانية اللي بقوا انظر للنعم اللي بقيت عندك واحد اصيب بحادث واصيب بشلل نصفي لا تنظر الى الجزء الذي فقدته انظر الى الجزء الذي بقي صحيح. يقول لي اخونا عبد الله بنعمه تعرفونه وجزاء الله خير له بعض الجهد وله مقاطع صحيح. في الانترنت ايضا يقول كنت اظن انه لا احد اعظم مني مصيبه يقول عبد الله بنعمه اصيب في في, في مسبح المسبحة. و يعني قفز في المسبح وكان المسبح يظنه عميقا فإذا ليس عميق الشاهد أنه أصيب بضربه وانقطع تنفس وكذا فانقطع الأكسجين الشاهد أنه أصيب بشلل كلي ولا يتحرك فيه إلا الرأس فقط وإذا أراد يتكلم يتكلم ايضا بصعوبة فصال الله يشفيه جميع مرضانا يقول لي يقول كنت يا شيخ أظن أنه ما في أحد أعظم مني مصيبة أنا مشلول ولو تقطع رجلي بفأس ما أشعر بشيء لأني مشلول يعني يقول حتى رأيت شخصا مصابا بمثلي نفس الشلل وإضافة إلى ذلك أبكم وأصم يقول على الأقل أنا أقدر أقول يما اعطوني ماء يا أمي أنا أتصل به بالتلفون ويرد علي يرد بالسماعة طبعا محطوط الجوال وسماعة فالتلفون مبرمج انه يرد من نفسه مباشرة ما يحتاج تضغط الاخضر فهو اهلي مرحبا من اقول مثلا اهلي يا شيخ كيف حالك يتكلم معي تنتهي المكانة ما انا اقفل وخلاصين قفل التلفون يقول يا شيخ رأيت واحد اصم ما يتكلم اصم ما يسمع وابكى ما يتكلم ومصاب بمثل اصابتي يقول حتى انه يوما جاء فأر وقضم اصابعه يقول ولم يعلم والدم يسيل يقول ويشوف الفأر يأكل يقول هو يبغى يصرخ يبغى يتكلم يا ناس تعالوا ما هو قادر يقول حتى جاءوا اهله بعدين ورأوا هذا وعطوا أباره عشان الطاعون وغيره فيقول سبحان الله أدركت فعلا أن يعني أحيانا الواحد يصاب اي فانظر إلى ما أبقى الله لك ولا تنظر إلى ما أخذ منك أيوب عليه السلام لما قالت له امرأته قالت له يعني آم آم يعني أدعو الله أن يكشف ما بنا خلاص أنا مليت مل مما أصابنا قال لها كم لبثنا في هذا المرض في هذا البلاء قالت قد لبثنا سبع سنين فقال لها وكم كنا في النعمة قالت كنا في النعمة سبعين سنة فقال إني لا استحي من الله أن ينعمني سبعين سنة أموال واولاد وكذا أني نعمني سبعين سنة فإذا ابتلاني سبعا جزعت الحين سبعين سنة وأنا في نعيم لما أخذ مني النعيم سبع سنين قلت يا ربي رجع لي نعيمي ألا بس أصبر سبعين سنة كما أنعم الله علي سبعين سنة يقولون فمر بعد أيام به مر رجلان فالتفت أحدهم من الآخر ونظروا إلى ايوب وقال أحدهم من الآخر والله ما أصيب بهذا البلاء إلا لذنب أصابه ذنب عظيم ما نعرفه فلما رأى ان الناس بدؤوا يتهمون في دينه قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب وفي الآية الأخرى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا ربي أنا ما اقول لك اكشف لكن يا ربي أنت رحيم وأنت أرحم الراحمين قال الله فاستجبنا فكشفنا بابه من ضر يعقوب عليه السلام نفس الشيء يعقوب كان أحب أبنائه إليه يوسف وهو يبع يوسف وهو يدري أنتم ما أكله الذئب أنتم عملتوا عمله طيب سولت لكم أنفسكم امرا لكن انا ماذا أفعل ثم يبتنى بعد ذلك بولده الثاني أخو يوسف ويقولون يا أبي أخونا ما رجع معنا ليش قال أخذه الملك اللي عندهم في مصر ما, ما, ما رجع لنا قال الله تعالى عن عن عن أيوب يقول الله سبحانه وتعالى قال بل سولت عن يعقوب قال بل سونت لكم أنفسكم أمرا فصبرون جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ثم قال وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم هم لما رأوه يتذكر يوسف اللي قبل أربعين سنة ذهب وإن فقط يوسف أبو تسع سنوات عشر سنوات إلى الان من أربعين سنة ما نسيت يوسف ما قالوا له يا أبي ما عليه تحمل لا لما قال وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تذك تذكر يوسف تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين حتى تكون شايب منتي او أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم فشوف صبره بعد ذلك كوفئ بهذا الصبر بأن رفعه الله تعالى ورفع ولده يوسف وصار له شأن وصار له مكانه نحو ذلك هاي أحمد. سبحان الله عبد الرحمن لو تلاحظ أغلب الناس يجزع في فترة بسيطة من المشكلة التي تصيبها ولو لو تأملوا في القصص هذه ولو تأملوا الآيات القرآنية وبشر الصابرين ان سبحان الله ما تضيق إلا تفرج وبعد العسر دائما يسر لكن أغلبهم دائما يتذمر في وقت قصير أنه ليش دائما يصيبني هذا الجزع ويصيبني هذا الكرب أبغاها تفرج بسرعة أحسنت ولو أحسنت. نلاحظ القصص هذه أنه بعد سنين أحيانا تفرج عندهم وغير ذلك ترى أيضا الناس كثير منهم إذا أصيب بالمصائب مثلا ذهب مالك ولا مرض ولا نزل به أو نزل بأولاده أو عقوق ولده ولا غير ذلك لا ينظر أحيانا إلى من أصيب بأعظم مصيبته ويبدأ يقول والله الحمد لله على قل أنا مشلول يا أخي غيري كذا لا يبدأ ينظر إلى من فضل عليه فيحزن ويعذب نفسه طيب أنت بهذا لا تكشف المصيبة عن نفسك أنت تزيد نفسك هم وغم إنما انظر إلى من هو أعظم منك مصيبة حتى تهون عليك مصيبتك صح. التي أنت فيها نلاقي أحيانا الواحد يضايق حتى من الهم مو بس مصيبة م. تلقى أحد طفشاني وانا طفشاني اليوم مدلوش مضايق يعني لو جينا للقرآن نلقى في آية لقد خلقنا الإنسان في كدر أحسن في كبت يعني أنها أصلا في هم وغم أيه؟ وشيء ثاني برضو يعني دائما الدنيا هي جنة الكافر و... سجن المؤمن وجنّة جن... الكافر. الكافر. صحيح حتى أذكر على هذه جن... سجن المؤمن وجنّة الكافر يقولون إن بن حزم رحمه الله بن حزم كان يعني في بعض العلماء كانوا يعني وزراء ولا كانوا تجارا وعلماء في نفس الوقت م. يعني مثلا إيمان مالك يقولون إيمان مالك كان تاجرا وعالم. يقروا وكان يلبس كل يوم نوع من العمايم ونوع من الأحذية صح ونوع صح نفسه وعالم بس فلوسه يعني ما ما سرق من الناس فبن حزم رحمه الله كان وزيرا يقولون فخرج مرة في أبهته مع الخدم والحشم والناس حوله فمر بيهودي يكنس الشارع فنظرها اليهودي هذا إلى بن حزم وقال ابن حزم قال نعم قال الآن يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر <تصفيق> <تصفيق> الله يا أخي أنا اللي في سجن وأنت اللي في جنة أنت الآن على هذا الفرس وتلبس هالحلة اللي تسورات بعشرين شهر وتلبس ومعك هالخدم والحشم و... أنت اللي في جنة يا أخي ليس أنا وتقول انك أنا في جنة وأنت في سجن فأجابه ابن حزم قائلا قال أنا بالنسبه إلى ما ينتظرني في الآخرة أدخلني الله الجنة من نعيم ويعني وغ... الآن ممنوع الزواج أكثر من أربعة في الآخرة مفتوح للمجال الآن ما أشرب خمر في الآخرة مفتوح للمجال الآن أنا أخاف من الموت في الآخرة ما في موت يعني في أشياء في الدنيا ما تجدت حصلت في الآخرة مصورة. يقول أنا بالنسبة لما ينتظرني في الآخرة اعتبر مسجون الحين أقول متى تأتي الآخرة لأتنعم أكثر وأنت بالنسبة لما ينتظرك من عذاب في الآخرة الآن أنت في جنة نعم. صح أيه. إيه يقولون فاسلم الكافر <تصفيق> أسلم اليهودي قال والله يبدأ بكذا <تصفيق> أشهده الله رحمة رسول الله <تصفيق> وخاف فأنا أعني أن في الصبر عن المصاب اولا في التعامل مع أنفسنا لما ينزل بين المصيبة أول ذلك أن تتخيل كيف لو كانت المصيبة أعظم من ذلك لا. وتقول في نفسك مثل ما قال عروه بن الزبير لما أصابه الآكلة في رجله غرغرينة ايه. وقطعوا رجله من عند الركبة وتخيل كيف لو كانت أعظم قال اللهم لك الحمد أعطيتني أربعة أطراف يدين ورجلين وأخذ طرف واحد وأبقيت ثلاثة لك الحمد انك ما أخذ ثلاثة وابقيت واحد تخيل كيف لو كانت المصيبة أعظم وتقول الحمد لله أن وقفت على كذا اللهم لك الحمد واحد فرضا ولده صار لحادث حادث بالسيارة واحتارقت السيارة ومدري إيش وزعل كيف السيارة تحترق إحنا شريناها بفلوسنا لسه نسدد البنك إلى الآن ما ما سدّدنا قيمة بعدين قال له واحد أحمد ربك أنه ولدك طلع من السيارة ولا مات فيها يا والله الحمد لله نبهتني على شيء فعلا خففت علي المصيبة لما تخيلت كيف لو كانت المصيبة أعظم خففت علي المصيبة وهذا فعله الله تعالى للمؤمنين في معركة أحد يقول الله تعالى عن أحد طبعا في أحد معركة أحد جاءت ال ال ال هزيمة المسلمين ثم أشيع بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل, قتل. فصارت مصيبتهم بالنبي عليه الصلاه والسلام انستهم المصيبه الاولى ننهزم ولا ما ننهزم رسول الله مات ثم لما يقول الله تعالى فاثابكم غما بغم اعطاكم غم اول هزيمه بعدين اعطاكم غم اكبر موت النبي صلى الله عليه وسلم بعدين قال لكم لا النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما مات فخفف عليكم المصيبه الاولى سبحان الله شفت كيف هاي يا احمد طيب احنا واجبنا الان في الفتره الحاليه هذه سبحان الله مهما قاعد تسمع الكلام هذا مهما تظل في مصيبك، تظل في نكتك، تظل في ضيقك ما ال الأشياء المفروض أن ننسويه عشان نبتعد عن هذا؟ أحسن، وطبعا أول شيء أحمد بالنسبة لمن كيف نتعامل مع من أصيبه بمصيبة؟ صح. يعني نحن مطالبون أن نواسي صاحب المصيبة ليش شرع عندنا يا أخي في الإسلام شرع العزاء لمن يعني يتوفى لها أحد؟ مواسات، تأتي... صح أنت الآن لما تأتي الواحد تعزيف في ابنه، تعزيف في أبيه، تعزيف في كذا أنت في الحقيقة إنما تخفف عن مصيبته. أحسن الله عزائك وجبر الله مصابك. كلنا يا رجال نموت ليس فقط ابنك. هذا أمر قدره الله. أنت في الحقيقة تخفف عليه مصيبته. لماذا شرعت عيادة المريض؟ تخفيف, لا تخفيف, تخفيف, تخفيف عن مصيبة المرض. لا. واحد مريض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من زار مريضا في الصباح جعل الله له سبعين ألف ملك يسافرون له إلى المساء. وإذا زاره في المساء جعل له سبعين ألف ملك يسافرون له إلى ليش حتى نخفف مصيبته؟ التي هو فيها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعين ذا الحاجة الملهوف واحد ملهوف ابني بموت ولا زوجتي كذا تعينه أنت لك في ذلك أجر تخفيف لا إن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب لي من اعتكف في المسجد هذا الشهر كل هذا يا جماعة في التعامل مع المصاعب العجيب في ناس ما يعرف يتعامل مع المصيبة بالمنهج الشرعي صحيح يعني صحيح. الله تعالى يقول إذا صبت المصيبة قالوا إن اللون إليه رجون لا في ناس يعني أنا عرض عليه قبل كم يوم مشكلة وطبعا يعني ذكرت الفتاة أن أباها كان رجلا حسنا وطيبا ولطيفا تقول وإحنا مدري كم قالت والله كذا بنت وعندنا أخوين ثم مات الأخوان فجأة في حادث تقول وأبي من ذلك الحين لا يكاد أن يفيق من المسكر والخمر لا حق. لا حق. يبغى ينسى, يبغي ينسى شوف ما تعامل مع المصيبة التعامل الشرعي يبغى ينسى المصيبه ويشرب خمر ليس هذا التعامل الشرعي مع المصائب انك تشرب خمر ولا تتعاطى مخدرات او تنتحر لا التعامل الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه بلال كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه وصاب هم غم الله اكبر كبر وكان يقول ارحنا بالصلاه يا بلال خلنا نرتاح وما اجمل والله يا اخي الواحد اذا اصيب بمصيبه ثم توضأ وكبر وسجد وبكى والله يا جماعة تشعر سبحان الله أن كان عندك يعني جبل وأنك قاعد تفتت هذا الجبل وتسربه إلى الأرض فعلم يهون عليك نختم سؤالك عبد العزيز ها يعني أعتقد ممكن لما يكون الواحد مؤمن من داخل هي تتحكم في الصبر تجاه المصاعب لما أحسن. الواحد يكون إيمانه ضعيف رح يكون برضه ما راح يفكر أنه كيف راح يصبر على المصيبة صدقت هذا أيضا مهم هو الواحد بمقدار ارتفاع إيمانه فعلا يعني يكون عنده قدرة على تحمل المصيبة إذا نزلت به وهذا أيضا مهم صلى الله تعالى أن يزيدنا وإياكم إيمانا وأن يعيدنا وإياكم من مصاب صلى الله يعيدنا من مصاب الواحد ما يفرح من مصيبة لك إذا جاءت يصبر عليها يعني الله يزيكم خير يا شباب أنتم أيضا وإلا حبها صلى الله أن يعيدنا وإياكم جميعا من المصائب ما ظهر منهما وما بطن وأسأل الله تعالى أن يخفف عنا وعنكم ونشفي مرضانا ومرضاكم وأن يغني فقيرنا وفقيركم وأن يسد عنا الدين وأن يوفقنا وإياكم لكل خير يا رب العالمين إلى كان آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته